شاخق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر الشَّرَكَ بِهِ وَيُنْصِرُ مَادُونَ ذَلِكَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آثَامَ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ رَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّنَّ عَلَيْهِمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يَبْتَكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله ومن 119. يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا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 129. من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا 120. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك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 17. وما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علما.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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُم مِّنَ النَّاسِ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وكان الله سميعا بصيرا